كونتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون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 لِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فُطِبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَ لَهُمُ اللَّهِ أَنَّا يُؤْفَكُونَ